الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك, أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجة لا آتيناها إبراهيم على قومه وتلك تكنا آتينا هائل الله على قوله نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء إن رب ذَاكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ إِنَّ رَبَّكَ حَفِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبَ لَنَا إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَوَهَبَنَا هَادِينَا وَنُوحًا هَدِينَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَنُوحًا هَدِينَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك جزى المحسنين وكذلك جزى المحسنين زكريا ويحيى وعيسى وإلياس وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كلهم من من الصالحين وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَتَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَتَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَقُل لَّمْ فَضَلْنَا عَلَى مَا عَلَى وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَمَنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صراط سَقِيمَ وَارْتَدَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن تَأْمُنُ مِنَ الْعِيَادِ وَلَوْ أَشْرَقُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَوْ أَشْرَقُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُ بِهَا فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك كََّينَ هذاَدَ الله قاءِ فََّينَ هذادَ الله فَه داهُ مقتَد فَه داهُ مكتَد كلأَ أَلكُم إِن هو إِلَٰذِك رَ لِعَالَمِينَ إِن هُوَ إِلَٰذِك